اي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 اخطات به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي ا و ل ى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م وازواجه امهاتهم و أ و ل و الارحام بعضهم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 إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 مغفره واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أ ن يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين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 ラジュナ ح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أ ب ن ا ء ه ن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 قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ي ن ن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ي ن ف ع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 الارض والجبال ف أ ب ي ن أ ن يحملنها و أ ش ف ق ن منها وحملها الانسان إ ن ه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره